بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي غيرة عبد الرحمن بن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأت منهم استطعتم فإنما هلك الذين من قبلكم كسرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وراءه الأخرى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين هذا الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى رحمة ووسعة هو حديث جليل عظيم الفوائد لا يستغني عن تأمله طالب علم لما من التوجيهات التي لا ينفك عنها وسيظهر هذا من خلال الوقوف عند بعض هذه المعاني التي احتواها هذا الحديث يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر على المشهور من اسمه وإلا فأبو غريرة اختلف في اسمه اختلافا كبيرا لأنه اشتهر بكنيته ولم اشتهر باسمه وبعضه الناس إذا اشتهر بكنيته يحصل الخلاف في اسمه إذا اشتهر باسمه يحصل الخلاف في كنيته من هؤلاء أبو غريرة فاشتهر بكنيته فاختلفوا في اسمه على اقوال كثيرة وأسلم متاخرا رضي الله تعالى عنه متى أسلم؟ عام خيبة عام خيبة سنة سبع من الهجرة واحفظ الصحابه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه وعى وكان يدرس ويدارس العلم ويحفظ الحديث وقطع نفسه لذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم انما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم في بعض الروايات عند مسلم والإمام أحمد في مسنده أن هذا الحديث له سبب وسببه كما رواه أيضا أبو غرياه رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء منه منهم استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه وفي الصحيحين من حديث قتادة رضي الله تعالى عنه عن ابي بن مالك قال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احفوه في المساله اكثروا عليه واغدموه حتى احفوه فرض النبي عليه الصلاه والسلام فصعد المنبر فقال لا تسالوني اليوم عن شيء الا بينته يقول سأله عليه فغضب فصعد المنبر فأخير ما من أحد يسألني عن مسألة إلا بينتها فقام رجل كان إذا لاحى الرجال دعي إلى غير أبي يعني إذا خاصمهم دعي إلى غير أبي فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة ثم انشا عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من الفتن فكره عمر رضي الله تعالى عنه ما حصل وهذا الرجل لو سكت لكان في عافيه لكنه لما سأل ابتلي فأحيانا يكون السؤال سبب الابتلاء كما سيأتي انه كان في عافيه لو أنه سكت فقال عمر رضينا بالله رب بالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من الفتن في مثل هذه المسائل نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم فهذه الحديث وهذه الروايات لهذا الحديث تدل على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه الإنسان مما قد يسؤه لو سأل فعرف الجواب مثل هذا الرجل الذي سأل فقال يا رسول الله من أبي قال ابوك حذافه ومثل الرجل الذي سال النبي họ bolted فقال يا رسول الله اين أنا قال في النار قال اين أنا قال في النار وعلى الرجل الأخرى قال اين أبي قال في النار أيضا لو سكت لكان في عافية وما سمع جوابا ينكد عليه ويعكر عليه وما سمع جوابا يُعكر عليه هل هو في النار أو في الجنة هل نسبه إلى أبيه نسب صحيح أم لا وهكذا الأسئلة التي تكون على وجه التعنت والتعجيز كما كان يفعل كفار قريش يسألون النبي عليه الصلاة والسلام الآيات هم لا يسألونه الآيات حتى إذا ما أخبرهم يؤمن إنما يسألونه الآيات للتعجيز. التعجيز والتعلث والا فلن يؤمنوا كما ذكر رب العالمين في سوره الاسراء وقالوا لن يؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسخط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ هذه أسئلة المتعنتين فهم لا يريدون العلم ولا يريدون الهدايه به هذه الأسئلة أو بما يكون من جواب هذه الأسئلة وإنما يريدون التعجيز والتعنت كذلك الأسئلة عن الأمور الغيبية التي لا ترتب عليها عمل كالسؤال عن الساعة السؤال عن الروح لا عن الساعة سألونك عن الروح فهذه كلها من الاسئله المذمومه المنهي عنها وكذلك الاسئله التي قد يترتب على الالحاح فيها التشديد على الناس كما حصل مع هذا الرجل لما قال النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فقد فقام رجل في كل عام يا رسول الله سكت النبي عليه الصلاه والسلام فهذا الرجل يسعى والنبي يسكت. طب لو قال نعم لو جبت ولو وجبت ما استطعنا. فأسئلة خلت ترتب على جوابها التشديد على الناس ولذلك في الصحيح من حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فالشاهد إذن أن الإنسان يسأل عن الأشياء النافعة والأشياء التي يترتب عليها عمل ولا يسأل سؤال المتعنت والمعجز كما يحدث من كثير ممن سلكوا طريق العلم يحفظ الله مسألة ويقرأ في مسألة قد يستوعبها ولا يعرف إلا هذه المسألة ثم يذهب إلى الكبار ليجادلهم في هذه المسألة يأتي مثل هذه المسائل العويصة التي ترتب عليها مسائل التكفير و... ثم ترتب على التكفير تفجير وعلى التفجير خروج وتدمير وتفريق وتعزيب ظلمات بعضها فوق بعض كلها تتولد من بعض كلها تتولد من بعض وتجد أن هذا الرجل لا يعرف إلا هذه المسائلة ومسائل الأخرى يعرفه هكذا معرفه سطحيه ثم ياتي يتكلم وكانه شيخ الاسلام قال متيمين قال ابن القيم في مجموع الفتاوى مجلد رقم كذا صفحه رقم كذا اظن السامع ان هذا ما شاء الله هذا عالم الامه اعلم اهل الارض في العقيده اعلم اهل الارض في التوحيد واضح ويعمل الى اسائل قل لي ففي بعض هذه المسائل رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير يحفظ كتاب من أوله الى اخره ثم يناقش فيه بعض المشايخ وبعض الدعاه وبعض طلاب العلم النابهين فقد تخفى بعض هذه الدقائق وهذه المسائل على هذا الطالب هذا وارد ولا لا لا ليس بشيء ما عنده شيء ما يعرف يا اخي في مسائل الايمان ومسائل التوحيد ومسائل التكفير ومسائل التبديع ومسائل التخريب ومسائل التضليل ومسائل التبديع ها ومسال اللف في الشوارع طول الليل هذا الواقع هذا الواقع هذا الواقع ثم هو لا يلزم اذكار دخول المسجد ولا خروج منه ولا اذكار دخول الخلاء ولا الخروج منه ولا يعرف ابسط قواعد الادب في التعامل مع ابيه وامه واخوانه وجيرانه وتجدهم من اسوء الناس خلقا لو تاملت حقيقه هؤلاء يبحثون عن دقائق المسائل وتكلمون فيها فالله المستعان هؤلاء مغبونون غير موفقين ينشغلوا بمسائل نظريه لا يترتب علي عمل سوى ان تتشفى قلوبهم بان يظهر قولهم على قول مخالفهم واما هم في عملهم لدينهم ولم فيه نجاتهم بعد مماتهم صفر طويل عريض يحصلون صفرا طويلا عريضا وفي النهاية لهم في عمل الدنيا ولهم في عمل الآخرة الصحابه رضي الله تعالى عنهم احيانا كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن حوادث لم تقع ويسألون عن هذه الحوادث التي لم تقع للعمل بها عند وقوعها ويغلب على الظن أن مثل هذه الأمور قد تقع ويفهمون هذا من خلال النظر في النصوص. القرانيه او النصوص النبويه بانه قد تحدث بعض الامور فماذا نفعل اذا حصلت والا فالسؤال عن الامور التي لم تقع في الاصل مذموم ومنهي عنه كما هو المذكور والماثور عن السلف كما سياتي بيانه الصحابه سالوا النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا له انا لاقوا العدو غدا وليس معنى مدن مدن جمع مديه اي سكين افنذبح بالقصدي هذه مساله قد تقع ووارد خوها ماذا نفعل يسالون عن اشياء لم تقع حتى يعملوا بها عندما تقع لكن ناسل عن اشياء لم تقع من اجل السفسطه والمغالبه والمناظرة والمراء والجدال والسلف كانوا ينهون عن المراء والجدال في السنن السنن الشرعية لا تجادل فيها إنما بلغ وأدم عليك إن سمع منك فلله الحم لم يسمع منك فقد بلغت كذلك سالوه عن الأمراء الذين يأتون بعدهم وعن طاعتهم وقتالهم أفنقاتلهم قال لا ما صلوا وأخبر بأشياء ستقع فلما عرفوا انها ستقع سالوه ماذا يفعلون اذا وقعت هذه الامور فلا مانع كمثل سؤال حذيفه لما ساله قال فإن لم يقل للمسلمين جماعه ولا امام إذن هذا سؤال عن شيء لن يقع فعندما يقع ماذا نفعل مع ان حذيفه لما ساله هذا السؤال هو مدرك يقينا انه لن يدرك مثل هذا الزمان لكنه قدم لنا هديه وسال لأجلنا لم يسأل لاجله لماذا؟ لأن النص النبوي أشار إلى وقوع مثل هذه الأمور وهذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم فسألوا إذا وقعت مثل هذه الأمور ماذا يكون العمل مع أنها لم تقع لأن وقوعها متيقا من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف أن الإنسان قد يتخيل امورا تقع، فيفترض هذه الأمور، ثم يضيع الوقت في البحث فيها. قد تكون أمور نظرية لا ترتب عليها عمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذم كثرة السؤال وذم الاختلاف. وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يشير فيه إلى أن الاولى بالإنسان أن ينشغل. باجتناب المناهي وفعل الاوامر قدر الاستطاعه والطاقه فقال ذروني ما تركتكم فانما اهلك او اولئك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ثم قال فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوا فارشدهم الى ان ينشغلوا بما يترتب عليه عمل وهو فعل ما أمر الله جل وعلا بقدر الطاقة والاستطاعة والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه فإن في الانشغال بفعل الأوامر واجتناب النواهي فإن فيه شغلا عن الانشغال بهذه المسائل المحدثة التي لم تكن الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام به أن يبحث عن جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر به عن رب العالمين ثم يجتهد في فهم أمر الله وأمر رسول الله والعمل بما أمر الله جل وعلا به والبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أن تكون الهمة مصروفة إلى ذلك لا يفترض مسائل ويبحث عن قضايا لسيما القضايا النازلة ويقحم الإنسان نفسه فيها ولم يريش بعد يعني لا زال طفلا يحبو لم يقوى عوده فإنه إن فعل فلا شك ان نهايته الى انحراف واغلب هؤلاء انحرفوا ودائما تراهم يترجحون وينتقلون من منهج الى منهج من فكر الى فكر من جماعه الى جماعه ومراجعات اليوم ومراجعات الغد ومراجعات الامس ومراجعات قبل الامس ومراجعات بعد الغد وهكذا تجدهم والفتره هذه تحتاج الى مراجعات والفتره التي بعدها تحتاج الى مراجعات هكذا تغيرون لا يثبتون على شيء وما كان بالأمس حلالا يصبح اليوم حراما وما كان بالأمس حراما يصبح اليوم حلالا ويجعلون ذلك كله داخل تحت تغير الفتو إذا ضاقت عليهم الملقون يقل فتو تغير الأزمان ما شاء الله فقهاء <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم كان لهم مذهبان تبعا للهوى أم لما استقر عنده من العلم والاثر فيعمل بما بلغه على طريقة أهل العلم فهو على طريقة أهل العلم في القديم وفي الجديد فياتيه الخبر فيتاكد من ثبوته ويفهم مدلوله فيعمل به فهذا قد انتهى إلى ما سمع قد أحسن من انتهى إلى ما سمع كما في حديث عكاش جاه عين فعند نقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فهل هم كذلك ليسوا كذلك هم سنوا شيئا أصلا لا في الأول ولا في الأخير ولا عارفوا شيئا لا في الأول ولا في الأخير وإنما هي ردود أفعال لاعتبارات هم يمرون به يعني التصرفات والفتوى هي اصلا رد فعل لوقائع واحداث لا على منهج منضبط ثم انهم لم يسلكوا المنهج في التحصيل اصلا لم يسلكوا السبيل في التحصيل العلمي اصلا وهذا كلام يطول الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان يقررون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك قال عمرو بن مره خرج عمر على الناس فقال احرج عليكم أن تسألون عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا يعني الأشياء التي لم تكن لا تسألون عنها إنما نحن مشغولون بالأشياء التي وقعت وحصلت وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا فإن قال لا قال دعوه حتى يكون وقال مسروق سألت أبى بن كعب عن شيء، فقال أكان بعده؟ أكان بعده؟ يعني أوجد بعده، أواقع بعده، أحصل بعده؟ فقلت لا. فقال أجمنا. قال مسروق سألت أبى بن كعب عن شيء، فقال أكان بعده؟ فقلت لا. فقال أجمنا. يعني أرحنا حتى يكون. فإن كان اجتهدنا لك رأينا. ولذلك ورد في حديث وإن كان ضعيف المسندي طابده ضعف الشيخ الألباني ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغلطات والاغلطات هي كبار المسائل أو الشداد المسائل أو المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها تورد العلماء لكي يزل فيها العلماء أو شداد وعظام المسائل يتحدث فيها من هب ودب مثل احداث الواقع الان من الكبار المسائل من عظام المسائل اصبح الكل فيها ولا ما نتحدث فيها لكن الاصل ان كبار المسائل وشداد المسائل لا يتكلم فيها حتى طلاب العلم ولا يجتهدون فيها انما يجتهد فيها الراسخون كما قرر اهل العلم المسائل النازله التي تنزل بالأمة تنزل بالعموم الامه لا يتكلم فيها الا الراسخون هم الذين يجتهدون في هذه المسألة لكن الآن عندنا فوضى علمية والفوضى العلمية منذ زمن ليس من الآن وإنما الأحداث التي حصلت في بلادنا وفي بلاد المسلمين أظهرت لنا فساد هذه الفوضى وأثر هذه الفوضى على الأمة بأسرها حتى وجدنا الأمة تتخبط الآن والناس تفرق وشادر مذر قال الأوزاعي إن الله إذا اراد أن يحرم عبده باركة العلم القى على لسانه المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علما هذا صحيح مثل ما ذكرت عن هذا الصنف من الشباب يذهب ويعمل لهذه هذه المسائل الدقيقة العويصه التي يتحفظ الكبار من الكلام فيها ويشغل نفسه فيها هذا ينزع عنه بركه العلم تعجبه نفسه ان يأتي بمسائل معينة قد تخفى على بعض المشهورين أو بعض طلاب العلم ويغالطه فيها فيظهر أمام نفسه أنه يعني له شأن أن يعني نعرف مسائل ما يعرفها الشيخ الفلان صاحب هذه الشهرة أو صاحب هذه المكانة أو أولاك ويستحب معه صبيا أو صبيين. أو جملة من الصبية ويحدث الشيخ في مثل هذه المسائل فيظهر الشيخ أمام هؤلاء الصبية أن الشيخ قد جهل هذه المسائل وأنه قد علم هذه المسائل فيستحوذ على عقولهم من هذا الباب تضحك وقعت قال ابن وهب سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتية وقال سمعت مالك يكره الجواب في كثرة المسائل فقال قال الله عز وجل يسألونك عن الروح يقول الروح من امر ربي فلم ياته من ذلك جواب سؤال ما ترتب عليه عمل وما فيه فائدة وفأنا الإمام مالك يكره المجادلة عن السنن كما ذكرت قبل خليه قال الهيثم ابن جميل قلت لمالك يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه والا سكت قال اسحاق ابن عيسى كان مالك يقول المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل وهذا مجرب حتى لو أنك تجادل صاحب فدعة والجدل لا ترتب عليه فائدة هذا يفسد قلبك أنت هو قلبه فاسد فاسد طبيعي فالإنسان دائما لا يجادل إلا إذا كان إلا إذا كانت مجادلة بالتي هي أحسن يبين فيها الحق يزيل فيها الشبهة تقول سبب في ظهور الحق فإن لم تكن كذلك فلا خير فيها مناقشات وجلسات وقعدات إلى أنصاف الليالي فيضي العمر ويقص القلب ثم بعد ذلك نفرة القلوب والطاعن في الأعراض والوقوع في النيات وقال ابن وهب ابن وهب هذا من أصحاب مالك عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب حسنت كان قرينا للإمام مالك رحمه الله تعالى قال سمعت مالكا يقول المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغن الضغين في القلوب وقال الميموني سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عن مسألة فقال وقعت هذه المسألة بليتم بها بعد سألتم عن مسائل تتكلمون فيها ولم تقع تبتلوا فيها فإذا ابتليتم بها تبحثون عن حكمها فتعجزون فتختلفوا فتضلوا لكن انتم لو انشغلتم بالمشروع وبما جاء الأمر بفعله وجاء النهي عن اجتنابه لكان في هذا شغلا لكم وبعدا لكم عن افتراض مسائل لم تقع ثم تقع فتحتارون فيها فلو ان الناس انشغلوا بدعوه الناس الى السنه ودعوه الناس الى التوحيد وسلكوا سبيل الانبياء والمرسلين في التغيير والاصلاح لكان في هذا شغلا لهم عن هذه الوقائع التي ابتلوا بها ويضلل بعضهم بعضا فيها كنا في غنى عن هذا اصلا لو اننا سلكنا المسلك النبوي الشرعي المنصوص عليه في الكتاب والسنه فتركنا المشروع المنصوص عليه البين بيانا واضحا الواضح ضوح الشمس في ربيعة النهار بدلنا ننشغل بهذه الأغلطات ونشغل بهذه المسائل المختلفة سواء سماها بعض خلافا سائغا أو سماها الآخرون خلافا غير سائغ المهم أنها أورثت الضغائن والحيرة والاضطراب والتشرذم والتفرق فالعقلاء من المسلمين من ينشغلوا بما أمر الله جل وعلا به وانتهوا عما نهى الله جل وعلا عنه ففي هذا شغل عن الانشغال بالمسائل التي يترتب عليها نفرة القلوب وضياع الوقت فأهل السنة وأهل الحديث طريقتهم انهم لا ينشغلوا بالآراء ويحذروا الجدل في الدين ويبتعد عن الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال وكان الامام احمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثه وقال يونس بن سليمان نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والراي فوجدت في الحديث ذكر الرب وربوبيته واجلاله وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه ونظرت في الرأي السياسة ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل قطيعة الأرحام وجماع الشر فيه قال أحمد ابن شبوي من أراد علم القبر فعليه بالآثار ومن اراد علم الخبز فعليه بالراي من اراد علم القبر فعليه بالاثار في الحديث والاثر ومن اراد علم الخبز فعليه بالسياسه اما من سلك طريق السلف لتحصيد العلم والتدرج فيه على نحو ما ذكره اهل العلم السابقين وعلى ما عليه العلماء المستنين المعاصرين وأخذ العلم على الطريقة السنية السديدة وتقدم شيئا فشيئا وفهم الآثار واستوعب الأخبار وارتبط بالسلف الأخيار الاطهار إذا كان كذلك فإنه يتمكن من فهم ومعرفتي وفقه جميع الحوادث الواقعة لماذا؟ لأن أصولها اي اصول هذه المسائل الواقعة المحدثة توجد في الأصول التي تعلمها وتربى عليها وارتبط بها وهي علم الأثر علم الحديث الأخبار المنقولة عن الأئمة المسطوره في كتب السنة والحديث والاثار فلا ينزل شيء إلا ويجد له أصلا فيها ما فرطنا في الكتاب من شيء لا يلزم أن يكون مثيلهم من كل وجه لما أصله. تجد أصلهم تجد نظيرهم فإذا استوعبت الآثار وجمعت الأخبار ترجع كل نازلة إلى مثيلتها أما إذا لم تكن مستوعبا للأخبار والآثار ما تفعل؟ ترجع هذه الحوادث والنوازل إلى الرأي وإلى النظر العقلي، وتقول هذه مستجدات ونوازل نجتهد فيها لم تكن موجودة عند السلف فتزل قدم بعد ثبوتها قال المرجب ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق أي طريق العلم الذي ذكرته لكم قبل قليل ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهل الدين المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به كأن نرجع بعيش الكلام الذي ذكرناه بالأمس مسائل الطلب والاعتراضات التي يعترض بها علينا يعني نحن ما قلناها من عندنا هذا هو, هذا هو يأتينا بعد ذلك بعض إخوانين يقول لا لا لا هذه سلفية رجبية هذه سلفية حنبليه. الامس قم يقولون سلفية سعودية اليوم يقول لا لا لا هذه سلفية رجبية سلفية حنبليه. طيب ما تريد من قلامة سلفية عصرية قال من رجب وملاك الأمر كله أن يقصر بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه ومن كان كذلك وفقه الله وسدده ألهمه ورشده وعلمه ما لم يكن يعلم وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم كلام يكتب بماء الذهب معاذ رضي الله تعالى عنهم كان أعلم الأمة بالحلاء والحرام أليس كذلك بنى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة ورتوة هي الخطوة خلوة خطوة المعتادة أو هي مد البصر أو رمية بسهم المهم أنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام وحصل هذه المنقبه وهذه المنزلة ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها بل قال كان يكره رضي الله تعالى عنه الكلام في المسائل التي لم تقع وإنما كان عالما بالله وعالما باصول دينه فكان هذا هو العلم الذي يورث الخشيه الذي يورث الخاشية والعمل تفهم مقاصد الشريعة وتفهم أصول الشريعة وتود كل مسألة إلى أصلها وتستوعب الأخبار والآثار بعنك بعد ذلك التشقيقات والتفصيلات والتفريعات وهذا الكلام الذي فيه كثرة كثيرة وبركة قليلة الأئمة الكبار كالامام أحمد أقل واحد من الجالسين مكتبته قد تكون أكثر من مكتبة الإمام أحمد بن حنبل بعض الأئمة ما كان عندهم السنن وإهم أئمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى سويل كذا لو من نسأل بعدك قال عبد الوهاب الوراق قيل له انه ليس له اتساع في العلم قال انه رجل صالح مثله يوفق لاصابه الحق شيخ فلان يا اخي علامه تدخل على موقعه عشرات المحاضرات والاف الدروس واكثر موقع يدخل عليه الزائرون أكثر المواقع الإسلامية زيارة موقع فضيلة الشيخ فلان ولو حصرت المحاضرات والدروس عشرات بل مئات بل آلاف هذا ليس بمعيار سئل عن معروف الكرخي يعني الإمام أحمد فقال كان معه أصل العلم خشية الله فالشاهد إذن من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يشتغل بفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصد إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي وألا لا يشغل نفسه بالمثائل التي لم تقع وكثرت وقوع الحوادث التي لا أصدى لها في الكتاب والسنة إنما تقع بسبب ترك الاشتغال بامتثال الأوامر من الكتاب والسنة واجتناب النواهي التي نهى الله ورسوله عنها فلو ان الانسان اجتهد في العمل بما امره الله جل وعلا به واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه فالا الحوادث التي تقع تقع مقيده بالكتاب والسنه فيوفق اليها ويوفق لبيانها اما اذا كان الانسان يعمل برايه وهواه تقع الوقائع على خلاف رايه وهواه فتزداد تعقيدا ويزداد بعدا وقالوا عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا أستفاد منه أن النهي أشد من الأمر هكذا قال بعض العلماء أن النهي أشد من الأمر لماذا يقولون لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أما الأمر فقيده بالاستطاعة فقالوا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فعليهم النهي اشد من الامر لان النهي ليس مقيدا بالاستطاعه اما الامر فهو مقيد بالاستطاعه وهناك من اهل العلم من قال بان فعل الطاعات افضل من ترك المحرمات قالوا فعل الواجبات والطاعات افضل من ترك المحرمات والخلاصه في هذه المساله انما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات انما المراد منه نوافل الطاعات ما معنى هذا يعني ترك المحرمات أفضل من ان تفعل نوافل الطاعات ترك المحرمات أفضل من أن تفعل نوافل الطاعات لذلك ابن عمر كان يقول لرد دانق من حرام أفضل من مئة ألف تنفق في سبيل الله فترك المحرم هنا أفضل من فعل نوافل الطاعات مثل ما قال ميمون بن مهران ذكر الله باللسان حسن وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها وقال ابن مبارك. لأن أرد درهما من, من شبهه أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى بلغ ستة مئة ألف. وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك ولكن التقوى أداء مفترض الله وترك ما حرم الله. يعني الإنسان يفعل. يقع في المحرمات يصوم النهار ويقوم الليل ويجتهد نقول لا الاولى ان تترك المحرم افضل من فعل نوافل الطاعات لكن عند النظر في الفرائض نقول بأن فعل الواجبات افضل من ترك المحرمات لان الرجل جل وعلا لم ينهك عن شيء الا وانت تقدر على تركه اما الامور الواجبه فالله جل وعلا قد يامرك بشيء من الاوامر الشرعيه ولا تستطيع عن فعلها وادائها لعارض من مرض او من خوف او شيء من ذلك ولذا قيد الله جل وعلا التقوى بالاستطاعه فقال فاتقوا الله ما استطعتم فقال النبي عليه الصلاه والسلام اذا ما بأمر فات منه ما استطعتم هذا ايضا فيه اشاره الى ان الانسان اذا عجز عن فعل المامور باكمله واستطاع ان يفعل بعضه فانه ياتي ما يمكنه منه مثال ذلك لا يستطيع ان يصلي قائما يصلي جالسا إذا لم يستطع أن يصلي جالسا يصلي على جنب يستطيع الطهاره بالتراب ولا يستطيع الطهاره بالماء اذن يسخط عنه الطهاره بالماء فاتقوا الله ان استطعتم وهكذا هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين